فالتقطه وال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه وال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين هما كانوا خطئين